بنتي وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا لي معقول أول كبرتي والعمر عدى بالسرعة دي بنتي وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا لي مع أول كبرتي والعمر عدى بالسرعة دي دنا لسه شايفك ب بتجري جنبي وتلعبي عند عليك بسرعة تجري فحض تيجي وتهربي انا لسه شايفك بالطفاير بتجري جنبي وتلعبي عند عليك بسرعة تجري بحضني تيجي وتهربي تبي انا طول سنيني ما كنت ما بعيدتي رحله وسمك الشقاي في عمري طول سنيني ولو هتمشي